بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الواشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعاما